رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون, يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار